تَؤُنُ عَلَيْنَا أَفَمَنِ الْقَافِ مَارِخٌ أَم مَن يَأْتِي آمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَزِيزٍ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 ولو جعل الله القرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته لقالوا لولا فصلت آياته أهجمي وعربي أهجمي وعربي قل هو للذين آمنوا دم وشفاء الذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد أتينا موسى الكتاب فخطف فيه